بوك تو آكاش ثمانية وعشرون هوتلي وبيجوك في الفندق شكاوى في الفندق شكاوى شوار كاج كورتسنا الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن ان ريكي ايتا تكلفوا احدا ليصلحه هل يمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ غره لا يوجد تليفون في الغرفة لا يوجد تليفون في الغرفه لا يوجد تيليفزيون في الغرفه لا يوجد تيليفزيون في الغرفه ঘরে কোন বারান্দা নেইকোনা ঘরে খুব বেশি চাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে ঘরটা খুব ছোট সহিদন الغرفة صغيرة جدا الغرفة معتمة جدا الغرفة معتمة جدا التدفئة لا تعمل التدفئة لا تعمل المكيف لا يعمل المكيف لا يعمل التلفزيون معطل التلفزيون متعطل amar eta bhalo هذا لا يعجبني هذا لا يعجبني السعر عالي جداً علي السعر غالي جداً اپنار كاتحه اكتش هستا كيشو آچه عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ ايخاني آشي باشي كي كنو يوت هستلا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ إخاني آشيباشيكي كنو ثاك برجايا гааarsi؟ هل يوجد منسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد منسيون بالقرب من هنا؟ إخاني آشيباشيكي كنو ريسطورينتات هي؟ هل يوجد منسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟